يا سامعا لكل شكوى يا خالق الأكوان أنت المرتجى وإليك وحدك ترتقي صلواتي يا خالقي ماذا أقول وماذا وأنت تعلم حاجتي وشكاتي يا خالقي ماذا أقول وأنت مطمع وأنت مطلع على شكواي والانات اللهم يا موضع كل شكوى ويا سامع كل نجوى ويا شاهد كل بلوى يا عالم كل خفية ويا كاشف كل بلية يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغرباء المضطرين الذين لا يجدون لكشف ما هم فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين اكشف ما بنا وبالمسلمين من ضعف وفطور وذل وهوان يا سامعا لكل شكوى اعن المساكين والمستضعفين وارحم النساء الثكالة والأطفال اليتامى وذي الشيبة الكبير إنك على كل شيء قدير أيها الأحبة في الله إن في تقلب الضهر عجائب وفي تغير الأحوال مواعظ توالت العقبات وتكاثرت النكبات وطغت الماديات على كثير من الخلق فتنكروا لربهم ووهنت صلتهم بالله تبارك وتعالى اعتمدوا على الأسباب المادية البحثة فسادت موجة القلق والاضطراب والضعف والهوان وعم الهلع والخوف من المستقبل خافوا على المستقبل تخلوا عن ربهم فتخلى الله عنهم اعتمدوا على الأسباب المدية قال تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد جميع الخلق مفتقرون إلى الله مفتقرون إلى الله في كل شؤونه وأحوالهم وفي كل كبيرة, كبيرة وصغيرة صغيرة صغيرة وفي, هذا, وفي العصر هذا العصر تعلق الناس بالناس وشكى, الناس, وشكى الناس, الناس إلى الناس ولا بأس, بأس أن, يستعان أن يستعان بالناس, بالناس فيما يقدرون عليه علي علي لكن أن يكون المعتمد المعتمد عليهم والسؤال إليهم والتعلق بهم فهذا هو الهلاك بعينه فمن تعلق بشيء وكل اليه نعتمد على انفسنا وذكائنا بكل غرور وعجب وصفف اما ان نسال الله تبارك وتعالى العون والتوفيق ونلح عليه بالدعاء ونحرص على دوام الصلة بالله تبارك وتعالى في كل الأشياء وفي الشده والرخاء فهذا آخر ما يفكر به بعض الناس فقيراً جئتك جئت بابك يا إلهي ولست إلى عبادك بالفقير غنياً عنهم بيقين قلبي وأطمع منك في الفضل الكبير إلهي ما سألت سواك عوناً فحسب العون من رب قدير إلهي ما سألت سواك عفوا فحسب العفو من رب غفور إلهي ما سألت سواك هديا فحسب الهدي من رب النصير إذا لم أستعن بك يا إلهي إذا لم أستعن بك يا إلهي فمن عوني سواك ومن مجيري إلى إلى من الفرار أيها الأحبة في الله إن الفرار, إن الفرار إلى الله, إلى الله واللجوء, واللجوء إليه في كل حال وفي كل قرب وهم هو السبيل للتخلص من ضعفنا وفتورنا وذلنا وهواننا إن, هذه الدنيا إن في هذه الدنيا مصائب ورزايا ومحنًا وبلايا وآلامًا تضيق بها النفوس ومزعجات تورث الخوف والجزع كم في الدنيا أيها الاحبه في الله من عين باكيه كم في الدنيا من عين باكيه وكم فيها من قلب حزين وكم فيها من الضعفاء والمعدومين قلوبهم تشتعل ودموعهم تسيل هذا يشكو عله وفقرة هذا يشكو علة وسقمة وذاك حاجة وفقرا وآخر هم وقلق عزيز قد ذل وغني افتقر وصحيح مرض رجل يتبرم من زوجه وولده واخر يشك ويئن من ظلم سيده وثالث كسدت وبارت تجارته او شاب او فتاه يبحث عن عروس وطالب يشكو كثره الامتحانات والدروس هذا مسحور وذاك مدين واخر ابتلي بالإدمان والتدخين ورابع اصابه الخوف ووسوسه الشياطين تلك هي الدنيا تضحك وتبكي وتجمع وتشتت شده ورخاء وسرور وسراء ودراء وصدق الله العظيم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور أيها الأحبة في الله السؤال الذي يجب أن يكون هؤلاء إلى من يشكون هؤلاء إلى من يشكون وأيديهم, وأيديهم إلى من يمدون, من يمدون. يجيب كواقع الحال على بشر مثلهم, على مثلهم. ترددوا, ترددوا يترددون, يترددون. وللعبيد يتملقون يسألون, يسألون, يسألون ويلحون وفي المديح, وفي المديح والثناء, والثناء يتقلبون, يتقلبون. وربما, وربما على الصحارة والكهنة, والكهنة يتهافتون. يتهافتون نعم والله تؤلمنا شكاوى شكاو المستضعفين. المستضعفين وزفرات, وزفرات المساكين وصرخات المنكوبين وتدمع أعيننا, أعيننا ويعلم الله تبارك وتعالى لآهات الموجوعين وأناة المظلومين وانكسار المذلوعين وانكسار المذلوعين لكن أليس إلى الله وحده المشتكى أين الإيمان بالله أين التوكل على الله أين الثقة واليقين بالله وإذا عارتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم إذا عرضتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك ارحم وإذا شكوت إلى ابن, أ... ابن آدم انما تشكو رحيم إلى الذي لا يرحم ألم نسمع أيها الأحبة في الله عن أناس كانوا يشكون إلى الله حتى انقطاع سير عليهم نعم حتى سير النعل يشكونه إلى الله كانوا يسألونه الله تبارك وتعالى بل كانوا يسألون, يسألون الله حتى, حتى الملح, حتى الملح حتى حمل حمل حمل حمل تخيل يا عبد الله يسألون, يسألون, يسألون الله الملح, الله الملح يا أصحاب الحجاب أيها المرضى أيها المدينون أيها المكروب والمظلوم أيها المعسر والمهموم أيها الفقير والمحروم يا من يبحث عن السعادة الزوجية يا من يشكو العقم ويبحث عن الزرية يا من يريد التوفيق بالدراسة والوظيفة يا من لم يهتم لأمر المسلمين يا كل محتاج يا من ضاقت عليه الأرض بما رحبت لماذا لا نشكو إلى الله أمرنا وهو القائل ادعوني <سؤال> أستجب, استجب لكم لماذا, لماذا لا نرفع لا اكف, أكف الضراعه الى الله وهو القائل فاني <سؤال> فإن قريب اجيب <تصفيق> دعوه <الدعوة سؤال> الداع اذا دعان <سؤال> لماذا ضعفت الصلاة بالله وقلة الاعتماد على الله هو القائل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أيها المسلمون يا أصحاب الحاجات ألم نقرأ قوء في القرآن قول الحق تبارك وتعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء لماذا يا عباد الله قال ربنا, قال ربنا تبارك وتعالى, وتعالى, وتعالى فأخذناهم بالبأساء, بالبأساء والضراء, والضراء لماذا؟, لماذا؟ لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون سبحان, سبحان الله ألسنا, إلى ألسنا بحاجة إلى ربنا انا اعتمد على قوتنا وحولنا والله ثم والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله لا شفاء إلا بيد الله ولا كاشف للبلوى إلا الله لا توفيق ولا فلاح ولا سعد ولا نجاح إلا من عند الله العجيب والغريب أيها الأحبة في الله أن كل مسلم يعلم ذلك ويعترف بهذا بل ويقسم على هذا فلماذا إذن أيها الأحبة في الله تتعلق القلوب بالضعفاء العاجزين ولماذا نشكو إلى الناس ونلجأ للمخلوقين سل الله ربك ما عندهم سَلِ اللَّهَ رَبَّكَ مَا عِنْدَهُمْ وَلَا تَسْأَلِ النَّاسَ مَا عِنْدَهُمْ وَلَا تَبْغِي مِنْ سِوَاهِ الْغِنَى وَكُنْ عَبْدَهُ لَا تَكُنْ عَبْدَهُمْ فَيَا مَنْ إِذَا بُلِيْتَ سَلَاكَ أَحْبَابُكَ وَهَجَرَكَ أَصْحَابُكَ يا من نزلت به نازله أو حلت أو به كارثة يا من بليت بمصيبة أو بلاء ارفع يديك, يديك إلى السماء أكثر, أكثر الدمع والبكاء وألح على الله في الدعاء وقل يا سامعا إلى كل شكوى إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فسأل الله وقل يا سامعا لكل شكوى توكل على الله وحده وأعلن بصدق أنك عبده وأعلن بصدقه صدق أنك عبده, عبده. واسجد لله بخشوع, بخشوع. وردد, وردد بصوت مسموع يا سامع لكل شكوى أنت الملاذ أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل أنت المنادي أنت المنادى به في كل حادثة أنت الاله وأنت الذخر والأمل أنت الرجاء لمن سدت مذاهبه أنت الدليل لمن ضلت به السبل إذا قصدناك والآمال واقعة عليك والكل ملهوف ومبتهل أيها الأحبة في الله إن الأنبياء والرسل وهم خير الخلق على الله تبارك وتعالى وأحب الناس إلى الله عز وجل نزل بهم البلاء واشتد بهم الكرب فماذا فعلوا وإلى من لجئوا حديثنا معكم في الغد بأمر الله تبارك وتعالى اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اكشف ما بالمسلمين من ضر وبلاء اللهم اكشف ما بالمسلمين من ضر وبلاء اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم طهر قلوبنا وحسن فروجنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار أقول قولها واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاه التائبين